أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن النزل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 119. لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 110. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجريدهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه انه لمن الصادقين والخامسة أن الله عليه كان من الكاذبين ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله لولا فضل الله عليكم ورحمة وان الله وان الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل من اكتسب من الاثنين والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بأنفسهم خيره وقالوا. ها like that لمسّكم فيما أفطّم، لمسّكم فيما أفطّم فيه عذاب عظيم. إذ لقّونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، وتقولون بأفواهكم، أليس لكم به علم؟ وتحسبونه خيئا وهو عذاب الله عظيم ولو لئن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبب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 تتابع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ما زَكَانَ مِنْ أَحَدٍ أَنَّ بَدَأَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتِي أُولِي الْفِضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أولي قربا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 لعنوا في الدنيا والآخرة ولم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنّةهم وعيديهم وأرجلهم بما الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا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 es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 ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 121. إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله, فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم 122. ولقد ومثلا من الذين خلو من قبركم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأن يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ يَكَادُ زَيْتُهَا يضي وَلَوْ لَمْ تمسسه نار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 الزكاة يخافون يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعت يحسبه الضمان يحسبه الضمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيم يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إذا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 يرقى يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعذرة لأهل الأبصار والله خلق كل داء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 I'll be أرثامو أم يخافون أم يخافون أي يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوه إلى الله ورسوله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 ما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين عملوا منكم عمل الصالحات لا يستخلفنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله وإذا كانوا معه على أمر جامع على جامع ولم يذهبوا حتى يستأذنون فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذْنِ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ فَأَذْنِ لِمَنْ منهم له الله مِنْهُمْ الله لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم لَا سَلَّوْنَ مِنْكُمْ لِوَذَّهٍ فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدِ اعْلَمُ مَا يوم يرجعون إليه، و يرجعون إليه، فيُنبَّئ.